خمسة عشر استمع إلى الحوار وقرأه ثم تحدث مع صديقك آه يا حفيد الحبيب كيف حالك اليوم؟ أنا بخير يا جدي هل ستحكي لي لهكاية جديدة؟ نعم ولكن ليس الآن لماذا يا جدي؟ لا أستطيع أن أصبر اسبر يا بني اليوم هو يوم العيد هل نسيت؟ وفي الأعياد يجتمع جميع الأقارب هذا يعني أن خالي وزوجته وخالتي وزوجها سيحضرون هنا؟ هذا صحيح وكل أحفادي سيحضرون أيضا هذا رائع يا جدي إذن ستحكي هذه الهكاية لجميع أحفادك نعم يا حفيدي